بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خوای بخشندای bi سالسائل بعذاب واقع داوا کرک داوای سزا چی خوای کرد که او سزا هر ردات للکافرین ليس له دافع بوبه بروایه نیه اس پار پیونره کبیان من الله ذي المعارج خاون بلو طايي زورد برس تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فرشتو جبريل سردك ونبول اخوا لروجك ذا كان ذا زكي صبرا جميلا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 يا خلطي زيتيليدي وتكون الجبال كالعهم كجكانيش وكخريشي كراويان ليدي ولا يسأل حميم حميما وهيتك سيغنافرسي ات ولييتك سيشي خوشاوستي خوي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم اد ببنيه Kanishani yakitirid adrian Tawanbar awad da khuazı Kabida'e lebatı rızgarbuni khoyla sezayi awroja Ba Kur'an ya wa Wa sahibatihi wa akhiyih Ba التي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ وَبَهَرْتِي كَزْ لَسَرْزَوِيَهِ هَمُوِي بَدَيَوْ لَبَاشَانْ هَرْخُوِي رَزْغَارِي بِبَيَهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَاءَ نَخِيروانِيَهِ بَرَاستِي آگري دوزَخْ بَبْلِيسَيَهِ نَزَّاعَةً لِّشَّوَاءَ دَا مَعْلَيْنَرِي پِيست تدعو من أدبر وتولى بانجي كسيك دكات كبشتي حل كرد بي لخواه وجمع فأوعا وسامان كو کرد تووهلي كرت إن الإنسان خلق هلوعا بيقو آدمي دروس كراو بطاو تسنوكي تنغتيلك إذا مسه الشب جزوعا كناخوشيكي توجب بيهاوارو نالدس في بي وإذا مسه الخير منوعا كساماني جروي تيدكات أي غريطة ولا خلقي إلا المصلين مقر نوشكران الذين هم على صلاتهم دائمون أوانك بردوامن لسنوشكانيان والذين في أموالهم حق معلوم.أوانيك بشيتش دارك راول دارايان ده هي.لسائل والمحروم.بوها جاري دوا كربين واي دوانكر.والذين يصدقون بيوم الدين.وأوانيك باوريان بروج پاداش وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَأوانيك لسزاي پروردگار خویان دترسن إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ چونکبراستی سزای پروردگار اوان کسل دنیانیا وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَأوانيك اگادار إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما ياك ما في كيك. كوبي كردنوب خشق دنيا برهما فارسراو عمان اوانا لو مكراوين لبرت نويا برهما ري بيدراونيا كسيك العادون دوایشتی تر بکوی او کسان اوانن کذ دریش کردن ولذینهم لامالاتهم وعہدهم راعون واوانیک تاودری سپاردو پیمانی خو قائمون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَأَوَانَيْكَ آقَادَارٍ وَيَجِيَنْدَكَنْ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ أَوَانَيْكَ بَاسْكِرَانٍ رَيَسْدَ جِيرٍ لَبَا خَاتِبَ هَجْدَى فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلًا كَمُطْعِمِينَ دِشْيَان أَوْ بَيبروان كَتُودر أي محمد صلى الله عليه وسلم ببلدن بولاد عن اليمين وعن الشمال عزين لا لا رأستو تبتوا دست دستدبن يا كل منهم يدخل جنة نعيم أي حمى يكغلوان بتمايا كبخر يتبهجتي فرناز نعمته كلا اننا خلقناهم مما يعلمون وني وجبتمان براستي اي مدرسه ما كردون لو فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون زاسفين <تصفيق> ببرود دقاري الرج و كان الرج آوا كان بأجومان بد على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين لسرأوي كبيران قارينوا باشتلون بهنين وكازل دست من درناتي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعذون إن زواج لبينا بأقصي هي سفوس قالت خويا بكن تادو تاري أو رجى خويا دبن كبلين يام فيدراء يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصيب يفضون او روجي كبابل لغوركانيان دين دروه دلي بولاي بتكانيان رادكان خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تاويان شورو سرب روجير رسوائيو شرمزاري دائان دقري اما او روجي كلاوو پيجبالينيان پيدرابو